وأفئدهم هوى وأذل الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا, فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ وَأُنذِرَ النَّاسُ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا, إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 فلا تحسبن الله مخلفا وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وتر في الأصفاد وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتقشى وجوههم النار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ودَرَجَورُ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصفَادِ سَرَابِ لَهُمْ وَتَغْشَى يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا وليذكر اولو الالباب قدمت لكم هذه التلاوه من فريق جوال الخير